بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد الله سيدنا الذي وعلى آله على كثير من عباده فضلنا من المؤمنين وصحبه كثير بك إني ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن د ع و ة لا يستجاب لها اللهم يا مصوب خ ط أ الدعاء ب أ ن لا تجيب و ل ذ ل ك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير سبحانك ولا تقال إ ل ا لك حذرتنا أ ن لا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم ا ل أ ه و ا ء في تزيين ما نشاء وحسبنا من قولك عسى أ ن تحبوا وعسى أ ن تكرهوا ما أ ي د ه الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن